هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلها لولا يأتون عليه بسلطان بين فمن أظلم ممن اترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمة ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وَإِذَا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم, وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدى ومن يطلل فلن تجد له ولكيا مرشدا وتحسبهم إيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم, وكلبهم باسط فراعيه بالوسيد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 وكذلك أعصرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة, وأن الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا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 ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء مني فاعل ذلك غدا إلا ان يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي أقرب من هذا رشدا ولبسوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما نبسوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد واتن ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من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 الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عمل أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها إلا روح فيها أولئك لهم جنات تجري من فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنك مرتفقا واضطرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زقعا قلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثرني أكثر انا اكثر منكمالا واعز نفرا ودخل جنه وهو ظالم لنفسه قال ما اظن أن تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا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 ترني على أقل منك مالا وولدا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 واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما همها ان أنزلناه من السماء فاختلط, فاختلط به نبات الارض فاختلط بين نبات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 أينتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك حدا وإذ كنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه ودريته أولياء من دوني وهم لكم عدو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 حتى إذا أتى أن لطريت استطعما ما أهلها فأبو أي ضيفه ما أي ما فيها جلاري يريد أي ينقض فقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنفوك بتوين ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعبها أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وصبا، وأما الغلام فكان أبا مؤمنين فخشينا أي يرهقهما طغيانه وكفران فأردنا أي يبدلهما ربهما خيرا من مزكاته وأقرب رحمة.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 وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا القرنين ما ان تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقاد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين الستين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن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 لنفد البحر قبل أَن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إِنَّمَا أَنَا بشر مثلكم يوحى إلي أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أَحَدًا